أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وقال سبحانه قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزئ الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بأدك الخير إنك على كل شيء قدير আল্লাহ রব্লার আমি রাতের পরে দিন দিনের পরে রাত সপ্তাহের পরে মাস